بسم الله الرحمن نحن نؤسس عليك أحسن القصاص فيما. You call oh. You've him a I okay, Come Don't call me. Don't I'm counting Ew. Yeah. Amen. Oh, oh. حافظ Ba-dum, ba وهم لا يشعون وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ <تصفيق> و <تصفيق> Allah الله المستعان وعلى ما تصفون I uh, so uh. Go. und đi وَكَذٰلِكَ كُنَّا نَدْعُو ثُبَتٍ فِي لُظَى وَلِعَدْلٍ مِنْ هُوَ مِنْتَوٍ لِنَحَاجِي وَنَدْعُو مَنْ هُوَ ویدیو In... Yeah. إِنَّهُ رَبُّ ومن الكاذبين وان